ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل الذي ر أرأيت ح ي ي م ذ ك ب ب ا ل د ي ن ف ذ للعلوم ك ا ذ ي ي د و ا ي ي ت م ل على ا ا يحب ع ط ا ل م س ك ي ي ن ف ل للمصلين ا ل ذ ي ن ه م عن صلاتهم ل ساهون ا ذ ي ن ه م يراغون ي م ن ع و ن محمد راتب ا ل ن ا ب ل س